المتاحف الرقمية العديد من التقنيات الحديثة أصبحت المتاحف تلجأ إليها حول العالم خاصة بعد أن جعلت شعار ممنوع اللمس جزءا من الماضي وذلك لتقريب المسافة بين المتاحف وجمهورها ومن بين تلك التقنيات الاتجاه نحو المتاحف الرقمية التي غيرت طريقة التفاعل بين المتلقي ومقتنيات المتحف حيث تعتمد على عناصر الإبهار السينمائي كشاشات عرض لا تعرض فقط المقتنيات وإنما تعرض للجمهور مادة فيلمية تخيلية على شاشات بالليزر تتيح له التفاعل والمرور عبر الزمن لرؤيتها تتكون منذ البداية أو رؤية شخص لوحاتها تتحرك حيث تتحول اللوحات الشهيرة لرواد الفن الكلاسيكي والحديث إلى لوحات تفاعلية تشبه أفلام الفيديو تحتوي على مؤثرات سمعية وبصرية تؤثر في المتلقي التصميم الخارجي للمتاحف نال هو نصيبه من التطوير حيث لم تعد جدرانه الداخلية تحتكر كل المقتنيات وإنما صارت هناك مساحات مفتوحة متاحة للتفاعل التكنولوجي الخلاق بين المتلقي والأعمال المعروضة في صورة ألعاب ونمازج محاكات يقوم فيها رواد المتاحف بإعادة تشكيل المقتنيات وفق رؤيتهم